وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ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 ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم جرس وغضب أتجادلونني في أسماء سم وإذميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني ما كم من المنتظرين فأندينا هو الذين معه برحمة مننا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 اينتم من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فان ياخذكم عذاب اليم